الجولة الثانية أسرار انشراح الصدر رسم قلب أتحسب أن تحصيل المعالي سهل أتفهم أن انشراح الصدر يأتي هباء يا من يتعب في التعبد ولا يجد لذة فتش عن قلبك الضائع لأن حضور القلب وانشراح الصدر أول منزل لبداية حياة ربانية فلو صدق قلبك وأحب الملك لحضر قلبك في الخدمة فالحديد مع المغناطيس لا يفترقان كذلك القلب الرباني مع انشراح الصدر فكفانا أن نقف في صلاتنا بجسدنا والقلب غائب وذات مرة رأت فأرة جملا فأعجبها فجرت خطامه فتبعها حتى وصل إلى باب بيتها واقفا وقال بلسان الحال إما أن تتخذ دارا يليق بمحبوبك أو تتخذ محبوبا يليق بدارك فخذ العبرة واتخذ قلبا يليق بمعبودك وصدرا منشرحا بإسلامك انشراح الصدور الكنز الذي نبحث عنه ربي اشرح لي صدري لما أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى إلى فرعون وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى فتخيل فرعون وكبره وعناده وجبروته وتغيانه بل وشهد الله له أنه طغى فكانت أول دعوة دعاها سيدنا موسى لربه عز وجل ليواجه هذا الطاغي المستبد ليبلغ رسالته ويصل لهدفه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري كم قلبا يا ترى كم واحدا منا يشعر بانشراح صدره يحس أن صدره منفتح على الخير ومقبل على الطاعة ويستنشق الفرح والسعادة يشعر أن صدره متسع ويقبل الناس ويحب الناس ويقدم الخير لكل الناس لأنه يحب كل الناس تذكر أن الله عز وجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك هذا هو المعنى الذي نريده ربي اشرح لي صدري هناك اناس تصلي فشرح الله صدورهم بالصلاة ونساء ترتدي الحجاب فشرح الله صدورهن بالحجاب وأناس تقيم الليل فشرح الله صدورهم بقيام الليل وأناس تذكر الله فشرح الله صدورهم بذكر الله وأناس تعمل الخير فشرح الله صدورهم بعمل الخير وهناك هناك وهناك أناس صدورهم مهمومة مغمومة يشعرون باختناق الصدر وضيق القلب لأن قلوبهم بعيدة عن ربه فمن أراد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يا صاحبي هل قلبك منشرح؟ هل قلبك ضيق؟ هل قلبك فرحان؟ هل قلبك متسع للخير؟ هل قلبك محب للعبادة؟ هل قلبك مخنوق ومهموم؟ هل قلبك محبط ويائس؟ فانتبه لقد ملأت الأكياس الأكياس قبل أن تقع منك الفاس في الرأس إعدام قلب قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين لأنه كثير الإفراط في المعصية وشديد الإسراف في الذنوب لا يدري أن عمره يذوب ذوبان الثلج ولكن قلبه أبرد وذكرني بمن يبيع الثلج وينادي ارحم من يذوب رأس ماله لأن العيش بعيدا عن الله تهيمن على قلبه الظلمة ومحاط بسيئات وملوث بالمعاصي يا صاحبي كيف يكون قلبك ضيقا من القرآن؟ أو محبطا من الصلاة، أو مخنوقا من بر الوالدين، أو مخنوقا من العطف على المساكين، أو مخنوقا من عمل الخير، أو يائس من إتقان العمل، أو مخنوقا من سماع أحاديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نقرأ آية من سورة الزمر. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا هو النور الرباني الذي يعيش به الواحد منا فيرى الخير ويذهب إليه ويفهم الشر فيبتعد عنه وهذا الدعاء محقق في قلبه وعقله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه العبرة بالقلب سبحانك يا الله لك في قلوب عبادك شؤون فهذا شخص يمتلك المال وقلبه محترق عليه وآخر لديه المنصب والجاه والنفوذ والسلطة وصدره مخنوق وآخر ليس عنده إلا الستر ربما لا يمتلك لقمة العيش التي تكفيه ليوم واحد ولكن قلبه يقول إنني راض فرح منشرح مسرور وشهد الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذا القلب فشرح لنا إذا دخل النور القلب فسح وانشرح قال الصحابة فما علامة ذلك يا رسول الله قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله الطريق إلى انشراح الصدر الطريق الأول التوحيد الخالص لله مفهوم قبل أن تمضي أيامك وتذهب صحتك، وينقرض شبابك، إنه سؤال يحتاج من أول وهلة النظر الدقيق الفاحصة التي تقول للقلب والعقل والحال معا هل أعرف الله؟ هل عقلي يعرف الله؟ هل يدي تعرف الله؟ هل قدمي تعرف الله؟ هل يومي يعرف الله؟ هل حياتي تعرف الله؟ هل شبابي يعرف الله؟ هناك من تكون اجابته حاضرة ولكن إذا فتشت في جعبته لم ترى دليلا ولا برهانا وهناك من يثبت لك بكلامه وبسلوكه وبعمله أنه حقا شاب يعرف الله بل وحق المعرفة لا اله الا الله لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله فتوحيد الله والاستسلام لقضائه والإيمان بأنه سبحانه لا محي ولا مميت ولا معز ولا مذل ولا رازق ولا ملك إلا الله ولا آمر أو ناهي إلا الله ترى هل أنت عبد لله وحده أم عبد لمالك أو شهوتك أو منصبك أو زوجتك أو أولادك أو وجهتك أو شخصيتك أو شيطانك تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة وقال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين التوحيد الخالص فيا ترى هل توحيدك خالص لله هل كل عبادتك لله وحده يا سادة البضاعة التي لا تكسد عند صاحبها بل يزداد سعرها ويرتفع ثمنها هي معرفة الله عز وجل وكما قال أهل العلم لا عبادة بدون معرفة لذا هي بضاعة لا تكسد لأن عبادتك تكون مقبولة وبها روح الخشوع واضحة وجمال الوقوف بين يدي الله يشتاقه قلبك من صلاة إلى صلاة ومن حسنة إلى حسنة لأنك عرفت من تعبده فكان الخشوع ودوام مراقبته والتذلل إليه وتحر الحلال وطرد الحرام هو حال قلبك ولسانك وحالك حسبنا الله يقول سيدنا عبد الله بن عباس عن سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار كانت بردا وسلاما دعا دعوة واحدة قال حسبنا الله ونعم الوكيل هل تشعر أن الله حسبك؟ هل أنت في معيته؟ يا رب أنت حسبي وخالقي ورازقي أعني وخذ بيدي وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فابحث عن دليلك على لا إله إلا الله ما اخبار صلاتك في المسجد واخبار الحجاب وأخبار بر الوالدين وأخبار الكذب على اللسان وشهادة الزور ومن يتعامل بالربا ومن يسرق الناس ومن يتقن عمله ومن يبني امته ما دليلك؟ هذا هو الدليل أن أعمالي وعبادتي وكلامي واخلاقي تشير بأنني عبد موحد ومخلص قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال عز وجل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وهذا سعيد بن المسيب ممن باع نفسه لله ما أذن مؤذن منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد وأنت يا صاحبي ونحن نعلم مسلمين لا يصلون في المسجد إلا صلاة الجمعة فقط وهناك من لا يصلي إلا العيد ونظرة على القرآن وعلاقتك بكتاب الله. هل كان يتلى كما كان يتلى في بيوت المهاجرين والأنصار أم حلت المسلسلات والأفلام؟ شباب صدقوا في يوم من الأيام كان عمار بن ياسر وعباد بن بشر عندهم نوبة حراسة على حصن للمسلمين فكانوا يتكلمون ويتشاورون مع بعضهم البعض من يحرس أول الليل. وينام آخره، ومن يحرس آخرة وينام أولا فكان الاتفاق أن عمار ينام أول الليل وعباد بن بشر يحرس أولا وفي وقت الحراس على الجيش وقف عباد يصلي بالليل يريد أن يجمع بين عين بكت من خشة الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فلما بدأ يقرأ القرآن رآه أحد الأعداء فضربه بسهم فنزع عباد السهم وأكمل الصلاة فضربه الرجل بسهم ثان فنزعه وأكمل الصلاة فضربه بسهم ثالث فبدأ الدم يسيل منه وبدأ يشعر أنه غير قادر فبدأ ينادي على عمار بن ياسر ويقول له يا عمار قم واخذ حراستك والذي لا إله إلا هو لولا أني أخاف أن اقتل ويدخل الأعداء ما قطعت الصلاة ويقول في رواية أخرى والله كنت في آية ما أحب أن أقطعها قط وهذا من حلاوة القرآن على لسانه وصدق التوحيد في قلبه وهذا أبو بكر الصديق في يوم من الأيام يشتكي فقالوا ماذا تشتكي؟ قال أشتكي جنبي فقالوا له ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال الطبيب قد راني نعم لأنه الله سبحانه فقالوا ماذا قال لك الطبيب؟ قال إني فعال لما أريد التوحيد الخالص فأنا أتوكل على ربي وأصلي وأطقن عملي وأعبد ربي وصادق في عبادتي فلا أرفع الرية البيضاء استسلاما لمن استهزأ بصلاتي فأتركها أو سخر من حجابي فأخلع أو لن أصلي في المسجد مرة أخرى لأنهم يتكلمون عني لذلك أبو العلاء الحضرمي في يوم من الأيام اشتد الجفاف على المسلمين وليس هناك مطر فطلب منه أن يستسقي لهم فرفع يده للسماء وقال يا علي يا حكيم يا عليم مسقنا فاستجاب الله له وينهمر المطر فيسقو جميعا فتبردت الحلوق وملئت البطون وسقيت الأرض وشربت البهائم ونال كل واحد مأربة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعوة أبل العلاء الحضرمي لأن القلب الرباني المميز في علاقته القوية بربه وهذا أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب كان يخطب يوم الجمعة والجيش كان في اتجاه خراسان في إحدى الفتوحات ثم يكشف الغطاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويرى جيش المسلمين وهو يدخل مكانا آخر فيقول يا ساري الجبل وكان ساري قائدا من قادة المسلمين فلما رأى المسلمين قربوا أن يحاصروا وراه قريبا من الجبل فاحتموا بالجبل فقال يا ساري الجبل فيسأل الصحابة سيدنا عمر ماذا قلت؟ فيقول سيدنا عمر خفت على ساري فنصحته وقلت يا ساري الجبل أي احتموا بالحصن ولما رجعوا من الفتوح قالوا سمعنا صوت عمر الذي لا ننكره ونحن نعرف صوته فاعتصمنا بالله ثم اعتصمنا بالجبل فنصرنا الله هذه هي الرؤية الربانية أن تعيش بقلب الرباني وتعيش بقلب منشرح ترى كل نعمة فيها آية وكل ابتلاء فيه رسالة ربانيه ترى كل من نصحك أو كلمك فهي رسالة على لسان خلقه إليك لتعتبر أو تفهم أو تصبر أو تنجح وفلان آخر يقول لك معلومة مطلوبة وفلان ينصحك النصيحه وفلان يسخر منك أو يوبخك كي تنكسر لربك وفلان يشجعك لأن بداخلك خيرا يريد ربك سبحانه وتعالى أن تخرجه وتفيد به غيرك رجل من أهل الجنة في يوم من الايام يدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يسال أين ابن عبد المطلب فيقول الناس ها هو فيقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اانت النبي فيقول نعم فيقول الرجل من رفع السماء فيقول صلى الله عليه وسلم الله الله فيقول الرجل من بسط الارض فيقول صلى الله عليه وسلم الله الله فيقول الرجل من نصب الجبال فيقول صلى الله عليه وسلم الله الله فيقول الرجل أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال أأنت رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم نعم فيقول الرجل أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال ا الله امرك بخمس صلوات في اليوم والليله فقال صلى الله عليه وسلم نعم وساله عن باقي اركان الاسلام من صوم وزكاه وحج وشهاده ان لا اله الا الله فقال الرجل ذلك ولا ازيد فاسلم الرجل وذهب فقال صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا البخاري كم تعبد اليوم إلهاً؟ عن عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حسين كم تعبد اليوم إلهاً؟ قال أبو حسين سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك قال فلما اسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال قل اللهم الهمني رشدي وأعذني شر نفسي رواه الترمذي وضعفه الالباني فيا انت بمن تستعين ومن تحتاج من تستقر طمانينه قلبك على بابه من تستريح على عتبة بابه من تحسن به الظن أنه لن يخذلك ودرس يجب مذاكرته وها هو يزيد بن معاوية أحد خلفاء بن أمية يرسل لوالي البصر بأمر حرام يأمر به الناس ويفرضه على الشعب فيسأل الحسن البصري في هذا فيرد عليه اعلم أن الله يمنعك زيدا ولكن زيدا لا يمنعك من الله وهذا هو منتهى التوحيد والمعرفة فهل ترى في حياتك اليومية أشخاصا تظن أنهم الهه وهم من يستحقون السمع والطاعة والعبادة لا تستعجب من السؤال الله وحده قال الإمام ابن القيم محبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمانينه إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين الطريق الثاني حسن الظن بالله عند ظن عبدي يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هروله صحيح سبحانك ربي ما كل هذا الحب كلمات ربانية سرت على آذاننا مئات المرات ولكننا نأخذ النتائج دون ملاحظة قوية لبداية الكلمات أي لسبب هذه النتائج الربانية الجميلة أي أن الأساس عند ظن عبدي بي فإن تحقق السبب كانت النتائج فإن ذكرني في نفسه و و فكيف تفرح بأن الله يذكرك وكيف يستشعر قلبك قربه وحبه وكيف تنغمر روحك في هذا الود العميق والحنان المتدفق مع الرب دون ظن حسن به توضيح مطلوب ويوضح الإمام القسطلاني إن ظن العبد أني الله أقبل أعماله الصالحة وأثيبه عليها وأغفر له ان تاب فله ذلك مني وإن ظن أني لا أفعل به ذلك فسيكون له ذلك فينبغي للمرء يكون موقنا بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعده بذلك وهو لا يخلف الميعاد أما ظن المغفر مع الإصرار على المعصية فذلك الجهل والغرور ويلاحقه الإمام الشوكاني إنه ترغيب من الله عز وجل عباده بتحسين ظنونهم، وأنه يعاملهم على حسبها فمن ظن به خيرا أفض عليه جزيل خيراته وأسبل عليه تفضلاته ونثر عليه محاسن كراماته وتوابع عطياته ويضع شوكة الميزان الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن العاصي والفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل أعرفتم الفرق إذن؟ رؤوس أساءت الفهم ولكن لا تستند على حسن الظن أنه سعة المغفرة والرحمة والعفو وأن رحمة الله سبقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو دون عمل فهذا فهم خاطئ لأنه كما أبان وأوضح وأزال هذه الغشاوة العلامة ابن القيم قائلا حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه وحسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيء بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن بعدها فهذا هو حسن الظن استسقى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال في دعائه اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولا تنكشف إلا بتوبة قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة الوابل الصيب 106 ولو ذر من خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال ذرة خير فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمارتنا فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء فلم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منه كما تخرج الحبة من حميل السيل فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم فتعرفهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم فيقولون ربنا قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول الله تبارك وتعالى ولكم عندي أفضل من هذا فيقولون وأي شيء أفضل من هذا فيقول أحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم أبدا البخاري ومسلم القدوة الحسنة ونحن قال أبو أسامة سهل بن حنين دخلت أنا وعروه بن الزبير على عائشة رضي الله عنهما فقالت لو رأيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عنده ستة دنانير أو سبعة دنانير فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله ثم سألني عنها فقال ما فعلتي؟ اكنت أخرجت الستة دنانير؟ فقلت لا والله لقد شغلني وجعك قالت فدع بها فوضعها في كفه فقال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده سبحانك ربي يا أختنا يا أخانا أبصرتم حال من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فماذا عن حالك أنت وقد أوغلت في عصيانه وأصبحت المعاصي تداعبك من كل جانب وما ظن ربك بمن هو شارد عنه ومرتحد فيما يغضبه وزاهد فيما آتاه به رسوله صلى الله عليه وسلم وليس للجنة في خريطة حياته متبعة ولذلك ناداه ابن القيم بأعلى صوته حسن الظن بالله وحسن العمل نفسه هيا إلى الجنة روي أن رجلين يوم القيامة يخرجان من النار فيقول الله تبارك وتعالى لهما كيف وجدتما مقيلكما وسوء مصيركما فيقولان شر مقيل وأسوأ مصير فيقول الله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد فيأمر بردهما إلى النار فأما أحدهما فيبادر إليها وأما الآخر فيتوقف فيقول الله للذي بادر ما حملك على ما صنعت فيقول عصيتك في الدنيا أفأعصيك في الآخرة ويقول للذي توقف ما حملك على ما صنعت فيقول حسن ظني بك يا رب حين أخرجتني منها لا تعيدني إليها فيرحمهما ويأمر بهما إلى الجنة غفر الله لك عن أبي امامه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه فأعاد الكلام ثلاثا وأقيمت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف فتبعه الرجل وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء فقال بلى يا رسول الله قال ثم شهدت الصلاة معنا قال نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى غفر لك حدك أو قال ذنبك البخاري ومسلم تجربة ابن القيم يحكي عن تجربته قائلا وأنا ما زلت في أبجديات السير إلى الله برز لي حسن معاملة الرب وإحسانه ودوام امتنانه الذي لا ينقطع وافضاله المتوالية فإن نظرت وتأملت لوجدت نفسك مغمورا في مننه مغمورا في إكرامه ورحمته فقس ما بقي من حياتك على ما مضى منها فتلقى ما يرد عليك بالرضاء والقبول وأترحم على من قال لم نرى خيرا قط إلا من ربنا فما لنا نكره لقاء من لم نرى خيرا قط إلا منه أعلمت كم أنت مقصر؟ إرشادات على الطريق لأن حسن الظن بالله من علامات القبول وكارني خاص لعبور بوابة الجنة لذا لابد أن تحسن الظن بربك وأنت قادر وتتحرك وتأكل وتشرب كي لا تخونك نفسك عند اللحظة الحاسمة وانت هامد اليدين مرتخي القدمين لا حراك ولا كلام وفي واد آخر لذا فسعى إليه من هنا ومن الآن وإلا ولا تستعجب وأنا أخبرك أن الدعاء المحبب لأمير المؤمنين عمر كان اللهم ارزقني صدق التوكل عليك وحسن الظن بك فاحفظه وافهمه ورع انتباهك لنظرية الامام القرطبي حسن الظن بالله تعالى ينبغي ان يكون اغلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة وهو ان الله تعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له وينبغي لجلسائه أن يذكره بذلك حتى يدخل في قوله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء صحيح إذا ضاق بك الأمر قال الإمام ابن الجوزي ضاق بي أمر اوجب غما لازما دائما وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه فما رأيت طريقا للخلاصة فعرضت لي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج صيد الخاطر الطريق الثالث الرضا بقضاء الله سؤال بعنوان لماذا لماذا نرى هذا مريضاً؟ وهذا مبتلى؟ وهذا مصاباً؟ وهذا فقيراً؟ وهذا معدماً؟ وهذا غنياً؟ ولماذا ولماذا؟ فنستطيع أن نجيب تعالوا نقرأ ونسمع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً نعم، رسالة إليك وإلى كل من سيكون وأنت يا صاحبي، ما زلت في رحم أمك تأتيك رسالة ربانية واضحة نبتليه، ربما تولد وتصل لبر الحياة، ربما لا ولكن الرسالة واضحة بينة، والحقيقة أنه دار ابتلاء شئت أم أبيت والعجيب أننا نظن أن الحياة حق من حقوقنا ونتصور أنها ملك لنا بل المفهوم الحقيقي أنها ملك خالقها يسترد ما منح ويأخذ ما أعطى ويسلب ما أفاء به ذو القرنين ذكر أبو الفرج بن الجوزي بإسناده عن عبد الله بن زياد قال حدثني بعض من قرأ في الكتب أن ذو القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا فلما أشفق أن يموت كتب إلى أمه يا أماه اصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبه واعلمي هل وجدت لشيء قرارا باقيا وخيالا دائما إني قد علمت يقينا أن الذي أذهب إليه خير من مكاني قال فلما وصل كتابه صنع الطعاما وجمعت الناس وقالت لا يأكل هذا من أصيب بمصيبه فلم يأكلوا فعلمت ما أراد فقال من يبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت فعليك السلام حيا وميتا كل بلوى تصيب العبد عافية إلا البلاء الذي يؤدي الى النار نعم قد تعلم الجميع الدرس وهل هناك احد غير مبتلى سؤال اجابته لا الكل مبتلى هل تشك في هذا الجواب وتعالوا نطمئن ونسمع سؤال ربنا امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه والآية الاخيره من سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين مقارنة مرفوضه يا شباب لما الانشغال بغير ما يخص ولما التوهان في دروب لا يهمني منها شيء فهل تعيش للمقارنة مع غيرك لماذا فلان وفلان وربما يهتف لسانك لماذا أنا يا رب ومن هنا يرشدك الحبيب صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه قناعة وعزه ورضا وجمع له شمله حقق له هدفه وحلمه وما يتمناه وتته الدنيا وهي راغمة أتاه رزقه وماله وأولاده وزوجته وكل ما يأمله ويحبه قاعدة المنع والعطاء ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك نحن نقول ربما رزقك الله مالا كثيرا وهو من وجهه نظرك عطاء وما هي إلا أيام حتى أودى بك هذا المال إلى أن تظلم وتسرق وتفعل المعاصي ونسيت خطوات أقدامك إلى المسجد وهجرت قراءة كتاب الله وانفت من التمسك بسنة الحبيب واعتبرتها تضييقا وتشديدا وكبتا وأنت لا تستطيع أن تعيش حياتك فهل يا صاحبي الهمام هذا كان عطاءا أم منعا اكتب جوابك واختر واحدة مما بين القوسين عطاءا منعا وزاوية أخرى ربما رزقك ربك على قدر حاجتك ولكنك ترى البركة في الرزق وتحافظ على صلاتك وتهتم بقراءة قرآنك وهذه تحافظ على حجابها وإسلامها وتبر أهلها فهل يا صاحب الهمام هذا كان عطاء أم منعا اكتب جوابك واختر واحدة مما بين القوسين عطاء منعا ذات مرة سأل رجل سفيان الثوري ما لي أطلب الشيء من الله تعالى فيمنعني؟ فقال له منع الله عطاء لأنه لم يمنعك من بخل ولا افتقار ولا احتياج وإنما يمنعك رحمة بك إذا من تمام النعمة أن يرزقك الله ما يكفيك من تمام النقمه أن يرزقك الله ما يطغيك لو مهندس ديكور لو أتينا بمهندس ديكور ينظم لنا البيت وادى عمله وصمم ديكوراته فصار الشكل حلوا والصورة رائعة فترى تقسيم الديكور وروعة المنظر وجمال الصورة فتشكره وتقول له مهنئا الله عليك وهذا بشر مثلي ومثلك ولله المثل الأعلى الذي قسم الأرزاق بين عباده فتعالوا نردد الله يا رب على حلاوة توزيعك لرزقك بين عبادك فهناك من لا يصلحهم إلا الفقر ومنهم من لا يصلحهم إلا الغنى فلا بد ان نسلم لله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الصحابه يقول من انتم فيقولون مؤمنون فيقول صلى الله عليه وسلم وما علامه ايمانكم فقالوا نشكر عند النعماء ونصبر عند البلاء ونرضى بالقضاء فاعلنها صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب الكعبه عبد الله بن الزبير وهذا عبد الله بن الزبير كانت قدمه يصيبها قردة فلا بد أن تقطع فيدخل في الصلاة فيقطع له قدمه وهو يصلي وذلك من خشة الله سبحانه وتعالى فيغشى عليه وبعد أن أفاق يجيء له خبر أن ابن من أولاده الأربع مات لفرسه من الوليد بن عبد الملك فيقولون له نعزيك في ابنك ونعزيك في رجلك فقال اللهم لك الحمد أن أعطيتني أربعة أعضاء وأخذت واحدا فلك الحمد وإن أعطيتني أربعة أولاد وأخذت واحدا فلك الحمد وهذه رجلي قد سبقتني للجنة